الله اكبر الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغنوب عليهم ونغضا I'm gonna Oh, كنوا واشرقوا هريئا بما متكين على كأسا لا نقضر فيها ولا تأتين ويطوف عليهم غلمان مِنْكَ بَكَانِ وَلَامِنُ أَمْ يَقُولُونَ <تصفيق> شَاعِرٌ نَتَرَبصُ بِهِ رَيْبَ قُلْ بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يؤمنون سُلَّمُونَ يَسْتَمِعُونَ كِيَهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعٌ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ له الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَضْرَمٍ مُتَلُونٍ أَمْ الْغَيْبُ كفرهم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يفركون وإن كسفا من السماء لهم <ساتي> حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا ينصرون من اعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح